الحمد لله رب السماوات والارض جاعل الملائكه رسلت بني اجنحه مثنى وثلاث وارباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير ما يفتهي الله للناس من فلا ممسك لها وما يرسل فلا مرسل من بعده وهو العزيز الحكيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى بالسماوات ومن الارض وللا من شيء بعد احق ما قال أشهد لله أنه بلغ النساء وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى تشف الله به الأمة فتركنا على مهجة الميضة عن عبد الله بن مسعود فمن فعل ذلك فضيص أحيانا من الله حق الحياة الخبيث اخوة القرام هذا حديث جليل رفيع القدر يحثنا على خصلة من أعظم خصال الإيمان وشغبة من شعبه إن الحياة ¡Oh! Let's We're لأنصابه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى وفي لفظ الأول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت إذا لم تستحي فاصنع ما وهو راتب النبي صلى الله عليه وسلم ان مما طلبته الناس من الامور الطيبه And the man said, you're kentuk هنا. سمع وبصر ونطق فلا نسمع الا Oh فخالطت رجلا لا شك انها يقل حياؤها اكثر من المراه التي لم تخالف الرجال قط لا شك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اشد حياء من هذه المراه المحجوبه في خبرها فكل شيء يستحي منه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركه وقد ورد في صحيح الامام البخاري ان امراه ادت النبي صلى الله عليه وسلم فلست موقف موقفه ان امراه ادت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انكحتك نفسي زوجتك نفسي قال فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها ثم صوب النزر وصعد ثم قطع رأسه وسكت. قالت يا رسول الله زوجتك نفسي فقطع رأسه وسكت فقامت الثالثة وقالت زوجتك نفسي فقال صلى الله عليه وسلم لا حاجة لدي للنساء. انظر إلى حيائه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فبما يشبهها ولدها يا اخي الحبيب قد جاءت صلى الله عليه وسلم ولما جاءت المراه تسئل كان